أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا تعون أني أوف الكيل وأنا خير منزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال الفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا, إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فارس معنا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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحقظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله شيء من شيء الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولم دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني, قال إني أنا اخوك فلا تبت اسم ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهاز جعل السقايه في رحل اخيه ثم أذن مؤذن ايتها العير ايتها العير انكم لصارقون قالوا اقبلوا علي ذا تفقدون قالوا نفقد نصواع الملك ولمن جاء ابي حمل بعيري وأنا به زعيم قالوا والله ان قد علمتم ما جبنا لنفسنا في الارض وما كنا سارقين قالوا جز قالوا فما جزاؤكم ان كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعية قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كنال ليوسف ما كان يأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عظيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرم مكانا والله أعلم ما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له وقال شيخا كبير فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجد وجدنا متاعنا متاعنا عنده اننا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبير الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله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 وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيم حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله فصدر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو الحكيم وتولنا عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حردا او تكون من الهالكين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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدر وجئنا ببضاعة من مسجات فأوفننا القيل, فأوفننا القيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال لعلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أَإِنَّكَ لَأَرْدَ يُوسُفْ قَالَ أَنَ يُوسُفَ هَذَا أَخِيهِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ من يَتَّقِ ويصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا المحسنين قَالُوا تَوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرْقَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألكوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني باهلكم اجمعين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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن من, البد من, بعد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 فاتر السماوات والأرض أنت وليدي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أختر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم, وما تسألهم عليه من أجه إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آياتنا في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَمِنْمُ أَنْ تَأْتِيَ مَغَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَ مُسَاعَةٌ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْحُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن تَتَبَعَنِ وَصُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسير في الأرض, في الأرض فينسل ننظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين الذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة, عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي مرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بدقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يخشي الليل النهار إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قتع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل, ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجبت فعجبوا قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا برب وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أسحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مغفرة للناس على ذنبهم وَإِنَّ رَبَّكَ لشديد عقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إِنَّمَا أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عندهم مقدار عالم الغيب الكبير يقول المتعال سواء من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 والذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو الشديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه من الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجل ما في السماوات والأرض توعا وقرعا وذلالهم بالغلوب والآصال كل من رب السماوات والأرض كل لله قل من رب السماوات ولا أبقل الله قل أفتخذت من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستبد أعمى والبصير أم هل تستبد ظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوليته بقدرها فاحتمل السير زبد رابياً ومما يقينون عليه في النار ابتراحية متاع من زبد من مثله كذلك يضرب الله الحق والباطن وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال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 أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اللَّهِ وَلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ رَبَّهُمْ هُمْ يُوقِنُونَ والذين صبروا ابتغاء وجربهم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عبدي يدخلونها ومن صلح من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم من باب. سلام عليكم مما صبر ونعم أقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من ويقطعون ما أمر الله به أن يُصل يفصلون في الأرض ويفصلون في الأرض أولئك لهم لعنة ونمسو الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة لا متاع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 الذين آمنوا وعملوا من الصالحات توبا لهم وحسن مآب كذلك رسلنا كفي امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي لتتلو عليهم الذي اوحينا اليكم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ولو أن قرانا صيرت به الجبال أو قتيت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لادى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم من دار حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامنيت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن وقائما على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول ولزين للذين كفروا مكر وصدوا عن السبيل ومن يذلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي اعد المتقون تجري من تحتها الانهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليكم من الأحزاب من ينكر بعضه قل انما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به إليه أدعو وإليه أناب وكذلك أن لن نزلناه حكما عربيا ولن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وقف ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية كلا بإذن الله لكل أجر وكتاب يبحى الله ما يشاء ويثبت وعنهم أم الكتاب فإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أترافها والله يحكم, والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم القفار لمن أقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً من بيني وبينكم ومن عنده عند الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف مرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور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 وإذ قالوا موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجأكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب, العذاب ويذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تأذى ربكم لإن شكرتم لا زيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى يمتقون ثم من في الأرض جميعا فان الله غني حميد الم ياتيكم نبوا الذين من قبلكم قوم وحي وعادي وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديا في افواههم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افلا في الله شك فاتل السماوات والارض يدعوكم يغفر لكم من ذنبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنا على ما آديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا من ربهم أعمال كرمات اشتدته الرحفين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 إن كُنَّا لَكُمْ لكم تبعا، كُنَّا لَقَدْ تَبَعْنَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قل يا إن ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولونوا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرتم مما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وودخل الذين آمنوا وعنوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم, يوم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلاً قلمة طيبة, طيبة تشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصنونها وبئس القرار وجعلوا لله ينداداً ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء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 وإذ قال إبراهيم رب جأل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أذلل كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إن لبيتك وحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعا أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات نعلهم يشكرون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 رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنئي روسهم لا يرتد إليهم ترفهم وافئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب إلى أجل قريب نجب جعوتك ولاتبع الرسول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم, وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وين كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابينهم من قتران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن, إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وينظروا به وليعلموا أن هو إله واحد لفضيله للألباب